الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمد قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتثنوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يخرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا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 ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كتبت وجعلوا لله أَقُلْ قل سموهم أن بِمَا بما لا يعلم في الأرض مِنَ بظاهر من القول فَالْجِنَانَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُم عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاحِدٍ